خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالأذن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم الويذا